سَرِيفِينَ وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِن نَّبِيٍّ فِي الْأَوَّلِينَ وَمَا يَحْدُثُ مِنْ نَّبِيٍّ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ لا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهم العزيز العليم الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون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 لَتَسْتَوُون عَلَى غُورِهِمْ مَتَّقُونِ عَمَّتَ رَبِّكُمْ إِذَا سْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُولُونَ سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَتَقُولُونَ سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ وَإِنَّا إلَى رَبِّنَا لَنُقَلِّبُ وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا إِنَّ الْإِنْسَ لَكَفُورٌ مُبِينٌ أَمِ اتَّخَذَ مِنْ مَا يَخْلُقُ بَلَاتٍ وَأَصْفَا قٌ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِمَا وَرَثَ مِنَ الرَّحْمَنِ مَثَلُ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَرِيمٌ أَوَمَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينَ وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَى لِإِنَاذًا أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ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 Ilahul Qalam utrafuha. Inna wajdna abanala ala umma, wa inna ala atharin muqtedun. Qala walau yaitukum bakhirin, ma wajd tum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 وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَأٌ مِمَّا تَعْبُدُونَ إلَّا الَّذِي فَقَرَنِ فَإِنَّهُ سَيَهْدِينَ وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقْبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ بَلْمَتَّعَتُهَا أُلَاءِ وَأَنْتَ مَا حتى جاءهم الحق حتى جاءهم الحق ورسول مبين ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحور وإنب كافرون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 مما يجمعون ولولا ان يكون الناس امه واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة سقفا من فضه ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم ابوابا وسررا عليها يتكئون ولبُيوتِهم أبوابا وسرورا عليها يتكئون وزخرفا وإلى كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عودة ربك للمتقين وما يعيش عذّكر رحمن قيقله شيطان فهو له قرين وإنهم لا يصدونهم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 في ضلال مبين فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون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 من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين فَلَمَّا آسَفُونَا تَقَمَّنَّا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا لِلْآخِرِينَ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 تكون بالحكمة ولأبين لكم ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله وأطيعون إن الله هو رب وربكم فعبدوه هذا صراط مستقيم فاقتَلَفَ الأحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ فَوَيْلُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ عَدَاءٍ ب يوم أليم هل يعذرون إلا الساعة أن تأتيه بغتة وهم لا يشعرون الأخ لا يوم